على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقالوا إذا عيسى من أهل النار لانه يعبر من دون الله فأنزل الله تعالى ردا لهذه الشبهه قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فيكون عيسى عليه السلام مستثنا من الأمور وهنا كذلك نقول فصار المخرج خمسة وجه أحد أمرين إما أن نجعل ماء مصدرية فيكون المعنى فريء من شريك أو نجعلها مرسولة ويستثنى من ذلك من جعل شريكا مع الله وهو لا يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين من فائد الآية إطلاق اسم الشيء على الله لقوله قل أي شيء أكبر وشاد قل الله لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام وهنا جواب الاستفهام ما هو الله فيكون الله تعالى شيء، شيئا يعني يصدق ان نسميه شيئا نعم وقد قال البخاري رحمه الله وسمى الله نفسه شيئا ولكن يجب ان نعلم انه يخبر بكلمه شيء عن الله ولكن لا يسمى به دليل هذا هو ان الله تعالى له الاسماء الحسنى وكلمه شيء لا تدل على هذا المعنى فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها اذن يخبر عن الله بانه شيء ولكن لا يسمى به هل يطلق على القران بانه شيء نعم هو شيء لا شك قالت الجهميه اذا اطلقتم على القران بانه شيء فقد اقررتم بانه مخلوق لان الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وجواب على هذا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وصفه ووصف الخالق غير مخلوق لأن الوصف تابع للذات فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف ثم لا يمنع أن يكون المراد الله خالق كل شيء أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص أي خالق كل شيء من المخلوقات والعموم قد يراد به الخصوص كما في قول الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمل ربها. ومعلوم يا محمد النهار لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن. كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله أكبر شهادة. أكبر شهادة. ونعم والله ان شهاده الله اكبر شهاده لانها مبنيه على علم ويقين وعدل الخلل في الشهاده ان تكون مبنيه على ظن او على جهل او على جو لان الشاهد اما ان يبني على اشياء ظنيه او يشهد عن جهل تام او يشهد عن جو فكل هذا يخل بالشهاده واشارت الله عز وجل منزهه عن هذا صادر عنيش عن علم يقيني وعن عدل لا يمكن أن يجور في الشهادة جل وعلا ولا يمكن أن يشهد إلا عن علم إذن هو أكبر شهادة طيب يدل لذلك القرآن قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه كم الله والملائكة يشهد وكفى بالله شهيدا يكفي شهادة الله وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الاقاويل شف بعض الأقويل بعض هذه مسوب الأقويل مضاف الأقويل يعني قولا من اقاويل كثيرة يعني مثل أوحينا إليه ألف قول فتقول واحدا لو تقول علينا بعض الأقويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين شف يا كلام الله عز وجل هل قطع من الرسول صلى الله عليه وسلم الوتين لا بل بقي حيا الى الاجل المحتوم له ونصره الله فدل هذا على انه حق صلى الله عليه وسلم الشهادة الله ذكرنا في التفسير انها نوعان قوليه وفعليه فالقوليه كما سمعتم لكن لا وجه شرب ما انزل اليك والفعليه نصره اياه وتمكينه اياه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصومه لقوله شهيد بيني وبينه فإن قال قائل وهل يطلق الشاهد على الحاكم فالجواب نعم استمع الى قوله الله عز وجل في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين شهد شاهد يعني حكم حاكم لأن ما شاهد لانه ما شهد إذ أنه يقول ان كان وان كان لكنه حاكم ثم نقول الحاكم في الواقع شاهد يا اخواني شاهد من وجوه ثلاثه الوجه الاول انه يشهد بان الحكم كذا وكذا الوجه الثاني انه يشهد على المحكوم عليه بان الحق عليه الوجه الثالث انه يشهد للمحكوم له بأن الحق له فالحكم متضمن للشهاده بلا شك فيصح أن يطلق على الحاكم انه شاهد نعم قل الله شهيد بيني وبينكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هذا القران موحى الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كله ما فيه ولا كلمه ولا حرف غير موحى اليه وابهم الفاعل لانه معلوم لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول قل إن ضلالت فإنما أمر أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدعته فبما يوحي الي ربي ومن فائد هذه الآية الكريمة عظمة هذا القرآن حيث اوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك في هذا وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة منها أنه لا قد حتى يرتسل ومنها أنه لا يمسه المحدث حتى يتوهر ومنها أنه لا يجوز أن تدخل به الأماكن القذرة ومنها أنه لا, لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا ومنها أنه لا يسافر به العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف قال نعم بعض لهم يقول لا يجوز بيع وعلل ذلك كان ذلك ابتذال ابتذال له حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما وجدت ان الايديه تقطع في بيعه لان الواجب على من نستغنى عنها ان له لغيره فالمهم ان تعظيم القران واجب وله صور اي نعم اي تعظيمه له صور ذكرنا منها ما شاء الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن القرآن الكريم كاف في الإنذار لقوله لانذركم به فمن لم يتعد بالقرآن فلا وعظه الله قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله لأنذركم به ومن بلغ ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنها قامت عليه حجة لا والدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله ليبين لهم ومنها أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد لأنه مرثث الأنبياء ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطى القرآن فيقرأه باللفظ العربي ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معنى. وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به بالعربي مع أنك لو اعطيتهم قطعة من سطرين فقط نعم ما يقرؤونه ما يستطرون لكن هذا من آيات الله وربما نقول إنه داخلا في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر في أيضا مسألة أخر إذا بلغ القرآن قوما يعرفون اللغة العربية لكنهم عاشوا في احضان أئمة الضلال ولا يدرون عن شيء بأن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله فهل هؤلاء معذورون أو غير, أو غير معذورين الذي أرى أنهم معذورون لكن عليهم إذا نبهوا إذا نبهوا الحق أن يبحثوا عنه فإن أصروا مع التنبيه وقالوا إنا وجدنا أبانا على أمه فهم كفار وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي أنهم إن بقوا على جهلها ولم ينبهوا للحق فهم معذورون وإلا فهم غير معذورين وهذا في من يدين بدين الإسلام وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته ائمه الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم كالنصارى مثلا واليهود فهؤلاء كفرهم ظاهر حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من من, من, من امه الكفر ولا يمتسمون للإسلام ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله ألا تنكروا الإنكار الشديد لقوله أئنكم تشهدون وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا أئنكم يعني أؤكد أؤكد أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله ألا اخرى وأنا أنكر عليهم اظن واضح ان شاء الله التركيب اينكم لا تشهدون قلت الاستفهام لايش للانكار والجمله التي يقع على الاستفهام مؤكدة بانه واللام حتى لا يمكن يعني اؤكد انكم تشهدون ان مع الله اله اخرى وانكروا عليكم ومن فوائد هذه الآية الكريمه سفه اولئك المشركين الذين يشهدون ان مع الله اله اخرى ولو سئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا وهذا من سفاهي أن يعبد من لا يخلق ومن فائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليهم لقوله قل لا أشهد يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكن أنا لا أشهد وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يعبد من دون الله فإن لم يشهد ببطلان آليات سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات ومن فوائد هذه الآية الكريمه وجوب البراءة مما عليها المشركون بقول وانني بريء مما تشركون يجب أن يتبرأ إنسان من ما يشركون به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقه بل تجب البراءة والعجب ان بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني فنحن مؤمنون بعيسى يقول امام النصارى وامام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى المساله ما هي الايمان بموسى وعيسى نحن نؤمن بهذا المساله الكفر بمحمد عليه الصلاه والسلام هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى وقد سبق لنا ان من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل واستدللنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين وبقوله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله وينيدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدنا يتتخذ بيننا ذلك أُولَئِكَ هُمُ هم حَقًّا حقا واعتدن الكافئين عذابهم نعم هذا مسألة كفر ال... كفر الإنسان إذا بنظر من القرآن الدخ يعني عذاب الجحش نعم, نعم. لذلك نقول ف... ما الفائدة من تقريرنا هذا التقرير نعم. نعم إذا بلغوا على وجه على وجه حقيقة من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 الحق واضح الحمد لله في القرآن وصلنا واضح. لكن يقول الحق على خلاف علي. ما عليه. ما خالف بأي بأي طريق وبين كتاب الله. هنا مثلاً شيء واحد يقول ماذا تقول يا الذين صادحوا الذين عليهم. نعم. يقول أنا لم تقرأ قولاً تعالى ألا إن أولياءهم لخواه عليهم ولا يحصلون. ماذا؟ أقرأه. لكن هذا بالنسبة لهم مو بلق أنت. لا خواه عليهم ولاهم يحصلون. لا إذن معناها مكبر هؤلاء كبر من يفهم من قوله لا ان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انه ان هذا يعني جواز عبادته والله تعالى قد ملأ القران بالنهي عن العباده عن العباده عبادة كيف هذا قال لا لا هذا اذا قال هكذا على طول فالسيف أمامه المهم إذا كابر إذا أردناه الآيات وكابر فنحن نقتله ونحكم بكبره في الدنيا وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغ الدعوة إلا مشوشة فأمنه إلى الله لأنه لا, يجو لا يجوز أن نقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخر أحكام الدنيا لا حال وأحكام الآخر لا حال هذا الرجل الذي قتله ما يقول أشهده أن لا إله الله أحكام الدنيا إيش؟ نرفع عنه نرفع عنه الفصل مع انه ربما يكون قال تعورا ما نجام وعارف الاهل المساله عويصه جدا المسألة لها شكلها عويصه لكن الذي جبيلني ما قلته عليه نعم ايش تقول يعني اشكر عليه يعني مثل نقول صفحه جلاله قسمنا به احنا قلنا قاعدنا والله لك شعور كنا الجمله ما كده بس لام من و... لا ما في ما في لام موطئ اللام هذه بالتوكيد لانها جاءت في خبر ان نعم بعض الاوان في اشعاله نعم يا ابل الأفراج هذه مشكله هذه لانها ان اخذنا بظاهرها جعل الله ابا لكني اعلم انهم لا يريدون هذا يقولون يا أبا أفراج يعني صاحب الأفراج فنقول لهم لا تقول هذا قولوا يا صاحب الأفراج وأحسن من هذا يا مفرج الكروبات أبا صاحب الأفراج صاحب من باب صاحب نعم بعض عوام الذين يتبعوا هؤلاء الضلال قد طعنوا في مشارب الحق مثلا شيخ الإسلام بن ذي الشيخ محمد بن الوهاب كيف يعني يعني لهم مثلاً مثلاً نقول دعونا من فلان وفلان. الآن القرآن بينهم السنة بينهم وكما قال الله عز وجل عن الموسى مخاطف لعلم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب الصناواتي وراظ بصائر وإني لا أظنك أفعلهم مدفورا نقول لهؤلاء كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال. قال الله عزوجل ومن أضل منم من يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى مطيا فإذا كابق صم كابق ما شفاج سليم ولكن بعد أنه مسلم ما شف بعد أنه مسلم إيه يطغون مثل ما سوى ما قال عمر رضي الله عنه رضاه يقول والله يقول لا لا والله يقول الله ما شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق ما خبر سام جهل جهل يا سليم جهلا عظيم ولا كم هل اذا إذا كان أنت اللي تصنع بيتك نعم كيف تعمله أنت على ثم الغريب انهم بعضهم من جهلين يصنع من العبيط التمر يصنع إلهًا ويعبده وإذا جاء أكله ثم خرج من جبره قذرا نسأل الله السلام نعم فن طيب المداهنة أن يبقي صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه والمداراه انه يريد ان ينقله مما هو عليه لكن بتلطف قال الله تبارك وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدا وخبر الذين مبتدا ويعرفونه خبر الجمله الذين اتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى لانهم اخر امه كان عندها أصل كتابها فهم الذين أودوا كتاب وقوله يعرفون يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثاني أقرب ويؤيده قوله كما يعرفون أبناءهم فإن الأبناء بشر والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر يعني ان الذين انزل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه واله وسلم كما يعرف الرجل ابناء وخص الابناء لان تعلق الرجل بالابناء اكثر من تعلقه بالبنات فتكون معرفته للابناء اكثر من معرفته للبنات هذا وجه. وجه اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر فهو من الابناء يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم يحتمل ان تكون خبر لمجد محذوف والتقدير هم الذين خسروا انفسهم ويحتمل ان تكون الذين مبتدا وخبروا تمله فهم لا يؤمنون والفاء دخلت في الخبر لمشابهه المبتدا الشرط في العموم لان الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم ويكون تقدير الكلام بدون الفاء الذين خسروا انفسهم هم لا يؤمنون ومعدل الاحتمالين واحد والمعنى ان الذين خسروا انفسهم هم الذين لا يؤمنون اي الذين اختاروا الخساره هم الذين لا يؤمنون ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب في هذه الايه الكريمه من الفوائد ان الحجه قائمه على اليهود والنصارى في صحه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم فإن قال قائل هذا كلام الله عز وجل فهل له من دليل؟ قلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله أن يطلب الدليل على صدق خبر الله خبر الله تبارك وتعالى هو الدليل ومدلوله هو المدلول ولا حاجة أن نقول هل هناك شاهد يدل على أن الذين اوتوا الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون أبنائهم لأن كلام الله أقوى شاهد ولكن مع ذلك لا مانع ان نقيم الحج عليهم من كتبهم فقد قال الله تعالى في سرعة الاعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومكتوبا وصفه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم بصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعرفون هذا تماما وقد نقل الشيخ السيد محمد رضا رحمه الله في تفسيره نقل النصوص من الإنجيل على هذا القول بل على إقامة الحجة عليهم وأن هذا مكتوب عندهم في كتبه ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يضرب المثل بأقرب مطابق للممثل لقوله كما يعرفون أبنائهم لأن هذا أقرب إلى التصور والى الصدق ومنها المنه والتوبيخ على اليهود والنصارى المنه والتوبيخ كيف هذا المنه ان الله اتاهم الكتاب وبين لهم وصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي سيرسل للناس كافة وهذه نعمه ان يبين الله للعبد طريق الهدى التوبيخ انهم كانوا كافرين به مع وضوح الدليل فتكون الايه جامعه بين ايش بين بيان المنه عليه من الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه يقول له الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وهل خسر أهله نعم قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة خسروا أيضا عمرهم اعمارهم خسروها مضت في غير فأي لان شخصا ما اله نار جهنم والعياذ بالله بعد ان عمر في الدنيا ما عمر قد خسر وقته وزمن كما قال الله عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ثم قال الله عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا من اسم استفهام والمراد به النفي اي لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا والنفي إذا جاء بصيغه الاستفهام صار ابلغ لماذا يا جماعه لانه يكون مشربا معنى التحدي كان المتكلم يقول بين لي ان كنت صادقا احدا أظلم ممن افترى الله الكذب فيكون مجيء النفي بصيغه الاستفهام ابلغ في النفي والظلم في الاصل النقص كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين اتت اكلها ايش ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك النواه فإنه نقص حق, نقص حق نفسه بذلك ممن افترى على الله كذبا افترى بمعنى اختلق اختلق على الله الكذب لأن الكذب على الله عز وجل أعظم الكذب ويليه الكذب على من؟ على رسول صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدك بل هو أعظم يلي ذلك الكذب على علماء الشريعة إذا كذب عليهم بأنهم أفتوا بكذا فهذا كذب يعني كذب على الشر إذ أن علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة فإذا كذب عليهم لقد كذب على الشر او كذب باياته او هنا للتنويع يعني افترى او كذب طيب وإن جمع بين الامرين صار اشد اذا طبقنا هذه الايه على واقع المشركين من قريش نجد انها منطبقه عليهم تماما فقد افترى على الله الكذب بان أشرقوا معه ما لم ينزل به سلطان افتروا على الله الكذب فقالوا هذا حلال وهذا حرام قالوا ما في بطون العام خالص لذكورنا ومحرم على زواجنا وإيكم ميتة فهم في شراك هم أيضا كذبوا بآيات الله كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما الآيات الكونية فهم لم يكذبوا بها. رضي الله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فيما سبق الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من المراد بالذين آتوا الكتاب آدم وكسارة. نعم وما المراد بالكتاب كتاب اليهود التوراة والمصارى الكتاب الانجيل. الإنجيل طيب ولماذا خص الأبناء يعرفونه كما يعرفون أبنائهم جزاء اغتربنا يقينيه لا ومعرفة فيها نظر لا نعم لأن تعلق بالبنين أكثر من, بالبنات. بالبنين أكثر من بالبنات فهذا يستلزم ان يكون المعرفه بحاله أكثر من معرفتي بحال البنات طيب من مراد بهذه الجملة؟ طالب نارون كما يعرفون ابناء لا يدعني من مرجع الظمية قصدي من المراد بها آه. انه ليس عندهم شك في ان هذا حق فتكون الحجة قد قامت قد قامت على طيب الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون اليس انتفاء الإيمان قبل الخسران كيف جاء القدم الخسران على ترتب الحكم؟ على <تصفيق> الحكم <تصفيق> يعني الذين قضى الله ان انهم خاسرون فلن فلن يؤمن فهم لا يؤمنون ثم قال الله عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اي لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته فهذا من صنفان الاول كذب على الله والثاني كذب ايات الله لا احد اظلم منه ومن جمع بينهما فهو اشد طيب من أظلم من من افترى الله كذبا بأن قال إن لله ولدا هذا افترى الله كذبا أو قال إن لله شريكا هذا افترى الله كذبا أو قال إن, إن هذا الكون لم يخلق الله افترى الله كذبا إذا قال خلقه الطبيعة وما اشبه ذلك أو كذب بآياته أي كذب الآيات الداله على أن الله عز وجل حق الكونية والشرعيه كليهما كذب بالايات الكونيه او الايات الشرعيه التكذيب بالايات الكونيه ان ينفي كون الله عز وجل خلقها او ينفي ان الله تعالى انفرد بخلقها والشرعيه ان ينفي ارسال الرسل بما جاءت به من الواحد وقول انه لا يفلح الظالمون انه هذا الحكم الا من كذب من افترى على الله كذبا او كذب باياته ولكن لم يقل انهم بل اظهر في موضع الإضمار للعموم هي عمهم وغيرهم والفلاح هو النجاح وحصول المطلوب فالظالم لن ينجح ولا يفلح في هذه الايه الكريمه فوائد منها ان الظلم يختلف بعضه أشد من بعض لماذا؟ لأن المعاصي تختلف بعضها اعد من بعض هناك كبائر وهناك صغائر والكبائر نفسها تختلف في أكبر الكبائر وما دونها والصغائر كذلك تختلف فمن أين نعرف أن الذنوب أو الأعمال المحرمه تختلف لاختلاف الظلم لأن كل فعل محرم أو تركواجب ظلم واذا كان التفاوت لازم من ذلك تفاوت الاعمال ومن فوائد الايه التحذير من ان يفتري الانسان على الله كذبا لانه بين انه في المرتبه العليا من الظلم ومن ذلك اي من افتراء الله كذبا ان يكذب الانسان على ربه عز وجل في مدلول اياته فيقول اراد الله بكذا كذا وكذا هذا كذب على الله ومن ذلك ان يفتري على الله كذبا في احكامه فيقول هذا حلال وهذا حرام كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف سنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وعلى هذا فمن قال المراد بقوله استوى على العرش استولى على العرش يدخل في الايه هؤلاء يدخل في الايه الاشهر يعني افترى على الله كذبا ومن قال إن هذا الشيء حرام وهو حلال فقد افترى على الله كذب ومن قال هذا حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذب فالقاعد إذن في الافتراء الكذبا أن يحرف اياته إلى معاني لا يريدها الله عز وجل أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها ومن ذلك التكفير إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افترى على الله كذب لأن التكفير حكم شرعي من أين نعم بأي شيء نستدل عليه بالكتاب والسنة جيس التكفير إلى الناس من شاء كفر ومن شاء لم يكفر بل التكفير إلى الله ورسوله فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره ومن نفى الله ورسوله وكفر عنه وجب علينا أن ننفي عنه كفر فإن قال قائل هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفر يعني يطلق عليها الكفر فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة بقواعد الشريعة العامة وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد وبذلك تبين أنه أكبر أو, أو أصغر ولما كان تكفير ولاة الأمور من أشد الأشياء خطرا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج عليهم إلا أن نرى كفرا بواحد ظاهرا بينا عندنا فيه من الله برهان ومن فائدة هذه الآية الكريمة عظم ظلم من كذب بآيات الله لأنه دخل في الطبقة العليا من الظلم ومن اضل ومنها أنه لا يحكم بظلمه او بكونه في المرتبة العليا الا اذا تبينت له الايات كذب بايات الله وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فاذا بين لهم ما يتقون حكم بضلاله سبحانه وتعالى والا فهم في عذر ومن فوائد الايه الكريمه وجوب التصديق بكل ايه الله الكونيه والشرعيه وجه ذلك أن آيات مضافة وجمع إذا أضيف يفيد العموم ويتفرع لهذه الفائدة أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع فلا يعد مؤمنا لان يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق ويكذب بما يرى أنه ليس بحق أو يؤمن بما يرى أنه مناسب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 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وبين الله عز وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر للجميع فقال كذبت قوم نوح المرسلين مع أن قوم نوحهم أول من أسل أليهم الرسل فانتبهوا لهذا لا يمكن لإماء لإنسان أن يجزئ الشريعة فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط ومن فوائد هذه الايه الكريمه نفي الفلاح أن الظالم اي لا يمكن ان يحصل له مقصوده بل بالعكس فان قال قائل ما الجمع بين هذه الايه الكريمه وبين نصوص اخرى تدل على ان هذا الفعل اظلم شيء مثل قوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وهنا يقول من أظلم مما يفترع على الله الكلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن في الحديث القرسي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق في المصورين فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجواب من أحد وجهي إما أن نقول اشتركت هذه الأشياء في المرتبة العليا من الظلم فكلها في مقام الأظلمية وإما أن يقال إن الأظلمية أظلمية نسبية فمثلا هنا من أظلم ممن يفترأ Subst كذبا من الذين يفترون على غيرهم كذبا فهمي السusting الوجه الأخير نعم الوجه الأخير أن نقول إن هذه أظلمية نسبية المعنى أن الذين يفترون على غيرهم الكذب من أظلم ممن يفترأ على الله لا يعني افترأ على مثلا زيد على فلان على فلان هذا حرام لا شك لكن أظلم شيء أن يفتري على الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه هذه أظلمية نسبية يعني أي إنسان يمنع الناس من حق لهم من أظلم ممن منع حقا بالمساجد يعني مثل قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة لكن هل هذا أشد؟ أو منعه من دخول المسجد الثاني قد تمنعه من دخول السوق هذا الظلم لكن أيما أظلم هذا أو من منع مساجد الله الثاني طيب في مسألة التصوير من أظلم ممن ذهب يخلق خلق أي الذين يقلدون يقلدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم فمن من من ذهب يخلق في خلق الله لا هذا وجه. الوجه الاول عرفتموه ايضا ولا ما عرفتوه انها كلها اشتركت في الاظلميه اي في المرتبه العليا من من الظلم ايضا اشكال اخر انه لا يفلح الظالمون ذكرنا ان الظالم ليفرح. لا يفلح وهذه الفائده تتضمن بشرى للمظلومين ان الظالم لن يفلح فيبشر المجاهدون للنصر وأنما آلم من جاهدهم الخذلان ويبشر من ظلم باخذ ماله او جحت ماله وما اشبه ذلك بان هذا الظالم لن يفلح لكن لو قال قائل ما الجمع بين هذه الايه والواقع لاننا نرى ان الظالم قد يفلح الجمع بينها وبين الواقع ان يقال الفلاح نوعا فلاح مطلق هذا لا يمكن للظالم ابدا وجليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت وتلا قوله تعالى وكذلك اخ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخ هو شديد فلا بد ان يعثر الظالم لا بد ان يخسر طالت الدنيا عن هذا الفلاح مطلق لا يمكن مطلق فلاح بمعنى أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينه فهذا يمكن يمكن أن يقع ولا يخالف الآية لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يقسم الله ضخم وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة ألي عمران ويمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين يمحصهم بكفارات الذنوب على ما حصل من هزيمة ويمحصهم الا لا للمعصيه مره مرة ثانية وينحق الكافرين كيف ينحق الكافرين وهم منتصرون لأن الكافر انتصر تجرى وافتخر واعتز فالظالم قد يفلح لكن فلاحا مقيدا لحكمه لحكمه او حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل وما موقفنا اذا سلط الظالم علينا موقفنا ان نصبر وأن لا نياس وأن ننتظر الفرج من من فاطر الأرض والسماوات فان الصبر مفتاح فرج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الوسر جسر ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار. لقوله إنه لا يفلح الظالمون أعادنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين نعم. اخبارك رهيب. احيانا يقعون بعض الناس خاصة المغير طلبة العلم ممن هم يعني متزلمون ويريدون اظهار غيرتهم على الاسلام يبسوا يتكلمون في الناس العمر ويظهرون انهم على حلب وانهم يتمنون في جوالهم. وما اشبه ذلك من هذه الامور التي مما درسنا تخالف الادلة. وتخالف ايضا مقتضى العقل ما هو الموقف السليم لطلبة العلم لأنهم أيضاً يتكلم عن طلبة العلم وبعضهم يغنرهم بل قد يشجعهم ما هو الواجب على طالب العلم من هذا الموقف الواجب على طالب العلم أن يبين ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا امروا المعصر وما تقتضيه الأدلة من مجوب الكف عن مساوئهم ومن أراد المصيحة فطريقها مفتور شيخ فعظهم يحتاج يقول أنا إلى منعتهم يعني أعود مع الجبل وعلى الظري وهذا يجزر الله خير يعني أظهر حبه الإسلام والدين فبأي صورة فعل نقول نعم نقول لا بس عز النفس واجب لكن عز النفس لا بد أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزنا والا لكان هذا يريد عزة, عزة يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا عزة النفس وتقوم فوضى فهناك دليل ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها اناسا على هذا الحال فالواجب النصيحه وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه